رُمُ تَرَمْ وَمَنْ تَنبَعُ نَذِها فَفِي أَئِمَنَ الْأَوْلِيِّن وَقَادَ مُوسَى رب بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لك فَد الن وَجُ دَهُ فَنَبَ النَّهُ فيِي الليَم مِ فَبُ وَجَعَلْنَاهُمْ آلِهَةً اِنَّمَا يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيُرْهِبُونَ مِنَ الطَّيَامِ تِلْكَ نَصْرٌ دنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد نلقون <تصفيق> رؤلا العلى له